بسم الله الرحمن الرحيم 118. الحق 119. ما الحق 110. وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثُمُدٌ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَخَرَّبَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا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 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي 121. إني ظننت أني ملاق فَهُوَ 122. فهو في عيشة راضية 123. في جنة عالية 124. قطوفها دانية 125. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف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 119. إنه لَا لا يؤمن بالله وَلَا 110. ولا يحب على طعام المسكين 111. فليس له وَلَا هاهنا حمين 112. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله 114. فلا أقسم بما تبصرون 115. وما لا تبصرون 116. إنه لقول رسول كريم 117. وما هو بقول شاعر 118. قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 110. وليلا ما تذكرون 111. تنزيل من رب العالمين 112. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 113. لأخذنا منه باليمين 114. ثم لقطعنا منه الوتين 115. فما منكم 114. وإنه لتذكرة للمتقين 115. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 116. وإنه لحسرة على الكافرين 117. وإنه لحق 114. فسبح باسم ربك العظيم 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. سأل سائل بعذاب واقع 117. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج 118. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 119. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 111. يوم تكون السماء كالمهر 112. وتكون الجبال كالعهر 113. ولا يسأل حميم حميما 114. يبصرونهم 115. يوذ المجرم لو يفتدي من عذاب 114. وصاحبته وأخيه 115. وفصيلته التي تؤويه 116. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه 117. كلا إنها لضا 118. وجمع فأوعى